الموقع الرسمي لفضيله الشيخ محمد مصطفى عبد القادر يقدم لكم هذه الماده هذه الجمله الجديده دي وفيها مقال كما قال لاحد الدكاتره و بيتكلم عن بدعه قاعد يعتبر المسح على الجورب شراب بدعه العبد ما هو ذكر وارث فقره وكلامه هو ابسله بالخطاب والرسول والمسألة باعتبارها أنها تتعلق بالدين لابد من إخطال هذا القول الكاتب أول شيء قال اسمه دكتور صلاح الدين البدوي الشيخ الخنجب نحن لا نعترف بالخنجب إطلاق جهاز الخنجب لا نعترف بقولها قال إن القول هذا قول باطل يأتيك مصالب في النهاية يتكلم قال باسم المجمع الصوف العام نحن لا نعترف بهذا المجمع الصوفي لانه لا يوجد في السودان في الدين ما يسمى بالتصوف والتصوف عندنا منهج الحرب من في العقيده والسلوك واي ذول غالب يجي غالبنا خلي مجمع, مجمع الصوفي مجمع صوفي ورابطه علماء التصوف والتصوف بالناصي بناصي اثبتوا العرش ومن كل ما في حاجه بتجير ما تصوف التصوف ده فكر محدث يعني فيه انحراف بالعقيدة والسلوك الناس اللي يصلوا معا عارفين جلسة الأدب بل كذباء صفية عارفينها ماذا رأينا ثاني؟ ماذا قلت عن رجاء من ذلك؟ جلسة الأدب بتاعته والفساد العقدي والانحراف والبغض عن هذه النبي عليه السلام؟ هذا معروف بالنسبة ل يعني الكل في هذا المسجد لأنه أنا ما ذكرته عن أبو الصوف كابر ويكفيز يعني أن هذا المقال يدل على أن هؤلاء الناس أصحاب منهج منحرف قال كذا أقرى كلاما بعدين نبطلوا وأناقش هذا الموضوع قال بدعة المسعى المسعى الذي جوربه قال بدعة المسعى قال امتثالا لقوله تعالى بيوجد الله بأن يفكره في الدين لا ما ده كلاما اللي هو الذي يتكلم عنه لكن الحديثة استخدمه في غير موضوعه يعني نصب نفته فقيها واحد واراد ان ينكر ما ابطله ما اثبته الشرع على حسب الفقه على حسب بقي هو لهذا الحديث والحديث ده ما بيجيب عشان يكون هو من الفقهاء باجي انا اسلك القضايا دي من جهات متعدده قال وقال المسل على انتشرت في الاول والاخير بين شرائح المجتمع لا سيما الطلاب والمثقفين تشابه عليهم البقر فاظنه لا يحرقون ما بين الكف والجور والشراب قال وعنه في عالم بهذا لغايه ما وصل كلام كثير قال لغايه ما وصل وقال هذا اما الشراط الشراط المعروف له عند ففلم يقل بجواز المس عليه احد من العالمين إلا جهنة القرن العشرين والمس على الشراب فدعة فدعة نجزية قدمت إلينا من أرض الحجاز مع دخول المسأب الوهابي إلى السوزان وجدت هواق النفوس في نفوس بعض القسالة لغاية ما وصل قال والقلاصة أن المس على الشراب يترتب عليه بطلان الصلاة وإذا اقتضيت بإمامه ثم تبين لك أنه ماس على الشراب فقط الصلاة وي عليك الاعاده ولو كان الامام شيخ الاثر فعليك بطريقي الحق قال طريقه الحق ده منو قال ونحن في المجمع الصوفي ده طريق الحق ونحن في المجمع الصوفي نسع نسع الطلاب العيب والناسكين باخذ العيب مصادر لغايه ما قال وقع مجمع الصوفيه العام والخاص شوف يا اخي الجهل لما يغلب الانسان بيطاول في حاجه هو بارد الشريعه بتتكلم عن المسح على الخف والجورب الاثنين جاي هو يتكلم عن مساله الخف وقال الجورب ده هل هو شراب ما بمسح على الخف ما بيبارك لانه الخف اصلا من جلد الخف اصلا شراب من جلد والكلام ده لغايه كنا صحيح انه الخف اصلا هو من جلد بيكون زي الجزمه واحد صالح فوق لغايه ال الكعب ديّا اللي هو موضع عن غسل ريبليه ده الخف الجورب هو الشراب والنبي صلى الله عليه وسلم مسع على الأمره مسع على الخف ومسع على شنوه الجورب والذليل على ذلك كما ذكر الإمام التربذي في السلن وذكر ابن حج المحلى قال ويجود المسع على الخفين والجوربين الجورب اللي هو الشراب الجورب اللي غشه عشان قليلا عدت من رأني تلقى مكتوب في الشراب ما بطلقى مكتوب في الشين ما قاعد تشتري الشرابات اللي جيت مكتوب في الشين تلقى مكتوب فيها جوارب ولا بينهم جوارب يا هوني جوارب لا ترى ابو خينا بن السومة قال رعيت النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يمسع على القفين والجوربين الاثنين بعد الخف طبعا كلمه لانه الخف والارض انا شيل بعضه في البال بتاعنا ده ما في الاكيد انا اتخفه في السعوديه اسمها جاب على با على باخن البدويه في السعوديه فبتلقى البدو الى يومنا هذا عادي بيديك نفس الخف وهو عباره عن جلد يعني حذاء من جلد خفيف ما فيه اي اي يعني يمكنكم استعبره ما فيه اي يعني مساله بتاعت زينا ولا فيه وصول جلد عادي كده بنحشوه وبكيبوه كده بيبقى ده اسمه اسمه الخف وكان معروف عند العرب والنبي صلى الله عليه وسلم بشرط ان, أن تتوضا زي ما اشترط العلماء في شروط المسح على الخف ان تلبس الخف وانت تنور على وضوء ووقته النبي صلى الله عليه وسلم في باب المسح للمسافر 3 ايام بلا يالهنّا وللمقيم يوماً وليلاً والجورب فهو قال والجوربين قال لهو هو الشراف وهذا عبارة عن لفافة بالقطن أو قماش هذا مرضو زمان خال إنهو يعني زي شراف طغيين كان قد يكون ما مفصل كذلك طريقة الحديثة دي هي معروفة لكن هو يعني من نفس المادة نفس الخاضر عبارة عن غير الجرس هذا الجورب غير شنو؟ غير الخوف الذي صنع من شنو؟ من جرس وهو في الهيئة بتاع الشراب تماماً وإن افتلمت الكيفية ومسح أنا ما أسلم عنه وهذا من نسبة الدين وخاصة أنك في زمن البرد ما تأمد المأكلة من فارغين ما تحتاج يا إبني إن كنت تقول لها الشراب 24 ساعة برد من الرب استدى فإذا توضعت لصلاة الفجر وبعد ذلك تمسأ عليه صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء ايجي الصبح تلبس ثاني تتوضأ وتلبس الشراب على وضوء وتظل تمسأ عليه ثاني وأنت محافظ على وضوء إلا أن تحضر جنابة إلا يكون شنون؟ إلا إذا في جنابة ما عليس يلزمك نزع نزع شنون؟ الجورب وتمسسل وبعد ذلك تلبس وتمسح يوم وليلة على حسب ما ورث بقى فانا ده صوف بتاخذ منه دين انا لما نحسب خنجر بقى اا كده خليني احجر من قضيه الجوع عشان قال صلاه باطله قال صلاه باطله هو ده المقصود الصوفيه ما بتعمل لكم لكم وصابعي انا خلاص باقوله خنجر من كل ص ما قول الخنجر فيما ذكر صاحب النصله العلميه يا اصحاب بتقولوا يا اصحاب الطرق الصوفيه كدخل الخنجر بنودع اللي بعدين يجي الشراب فطر لما ترفعه كذا اول اتحدى الخنجر واتحدى اي صوفي يجي على الليل القصه دي يوريني حكمه الزوعد الدين بجردشوري يوريني حكم حكم الدين فيهم بعدين نشوف الشراب بيتقول الصلاه ولا ما بيتقول بيذكر عبد المحمود نور الدايم في كتاب النص العربي عن الطرق الصوفيه في كرامات عبد القادر الجشتوتي جوالي انت بتعرف انك ولا ابن عبد الغني الشطوطي سمعته مش كل ده بالجنب بالشطوطي ده لا قال لي قال الكتاب قاعد انت هنا غريب اي عاطل كتب دي قاعده هنا غريبه كده لو فيها مصري ولا في عاصي قال من كرامات عبد عبد القادر الشطوطي انه لا يصلي الظهر ابدا <تصفيق> وكده الخنجر حللته الشطوطي قال وقال وكان رضي الله عنه وغدا الخنجر حل القديم ادو وقال وكرمه الله علوه اذا سمع المؤذن لصلاه الظهر ابوور ذات يعني اما ابوه يقول حي على الصلاه قال يقول غطوني بالملايه لا شرط الوطني قد النهار ابوه راجع غطوني بالملايه كيف الجماعه قالوا طبعا ما دخلها الشيخ ابوذر يقول لا في في اخوار عند خاطر الشيخ اخوار اذا خاطر الشيخ جماعه جموا بجاي دقية على الصلاة والحرام جانا غطون بالملاية حاضر يا بيشير حاضر يقول مكتوب كذا قال ثم نغطيه بالملاية ولم نجيته مشاوين كلير ويعنو وغتبوا الضوء دون كلير ويعنو ده مشاوين يغطونه سنة هارة ملاية انت خلي بالك اسكرات السلطويه الخنجر مكلف يجيب على القضيه دي قبل الوهابيه يعني ما وهابيه والنقديه ما نقديه دول دايرين علينا بس هيك دايرين الخنجر يورينا الزول ده ده حكمه شنو الظهر ما صليوه وبيتحجر في البلاد تعب ده مخالفه تعلم بيفتحوا الملايه ما يلقوا مشاوير الخنجر الجانب على كل حال بتاع الكتاب حاول يجي علينا وانا كاشف طبعا قال وإعلم أبي أن أمثال هؤلاء لا ينكر عليهم والله يعني خلوه ساعة لك يا قل الذين الظهر يعزم يقولون أنه ستكون بالملايق وخلوه إسرائي الذين لا يتعلمون ويقولون أنت مشاهدت أين ساكر قال لأن من هؤلاء والله إسرائيب مكتوب الكتاب لأن من هؤلاء منهم من, من يصلي بمكة قال هذا احتمال يكون ليس مكة ومنهم من يصلي بميس المغدس الأحتمال خصوصي الملايئ وبشيء يا ناس في ملايئ توديك مكة من الله خلقك في ملايئ توصلك مكة ها؟ ما عند الجواء السفر جيكوش مخالفة ذاتها بالقانون بعد الداخلية بخلوك لو الملايئ توديك بيلحقوك صياران يجيبوه عند الجيبان بارس مورت ما شيئ وحصلتنا في كم ساعة قال ومن هم من يصلي بيت المقدس يكون مشا بيت المقدس يحت الملايئ قال ومن هم من يصلي بقبة قريم وبقدرين دي مرتش في الخريطه بتاعه العالم الاسلامي وبيهم ان نصلي بسد اسكندر سد اسكندر في السلامه الاسلامي انا ذايل وصلت الله ساعده وبقعدني انا ذايل ما افصل له وما ادري اقول لك ما افصل ليه ليه انه بيقول لك ما اصلي غله وياد انت كذب لكنه بيقول لك اصلي في مكه هو الرسول صلى الله عليه وسلم مكه وقضى فيها 13 يوم المدينه ولو وصل كم اكلوا في دوله من شي بالملايه ان شي حصل مكه من السودان يبقى انه وصل في سير نويه 13 يوم مهاجر من مكه للمدينه وقت اضطرده قريش 13 يوم ماشا. لو اصل في لا توصل مشرسو كان يقول لها بكره صديق ابقش توصي نمشي من البلاد يمشي من البلاد امتى بفر هس وبدا وليد انا تقول هو عاد تبقى تشوفه تبقى تشوفه في المدينه انا بجيبه والله كانك خوفي انا اجيبه في المحله وبحال ما انا قاعد بنشرب رادع وما تبقى أخو المسلم والحر أو أخوة ولا تبقى معنا أو أخوة قولنا مع الدول دار أو أخوة قولنا مع الدول دار تقول مع رسول قوضاء يعني أنه لا يصبع فوق ونوله منها واصل واصل راقي ما عندنا نقلم لهم فانظيمه عندنا نقلم لبا وغيرا كبابي تسمع وشو رتغلتك وما لألك وما لأجب شو رتغلتك ينتقل في الأسبوع القادم إذا بدنا الله قولها جاهز